وَإِنَّهُ لَذُو رَحْمَةٍ لِلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ مُقِيمٌ تَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ مُبِينٌ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنتَ بِمَادٍّ وَمِنْ عِندِ رَبِّكَ لَأَثَمَةٌ إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وطع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أخرجنا لهم دابة من الأرض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 كذبتم بآياتي ولم تشيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ورأع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار بِشِرًا إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ تَفَيَأَنُ السَّمَاوَاتُ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ كل أته داخلين وترى الجبال تحتبها جامدة وهي تمر مر السحاب خنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون